والقسم الأول كان وأخواتها والقسم الثاني إن وأخواتها والقسم الثالث ضمن وأخواتها وفي هذا يقول المصنف رحمه الله وأما ضمنت وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها وركزوا معي جيدا هنا في هذا الفقره يقول واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا تنصبان المبتدا او الخبر على انهما مفعولا له ثم ذكر طفقه يذكر الافعال وهي ظننت وماذا آخر وحسبت وخلت وزعمت ورايت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت ثم ذكر مثالين ولكنه قال وما أشبه ذلك ظننت زيدا منطلقا ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا والشخص سبقان قلنا له معنايا وما أشبه ذلك فاليوم عندنا إن شاء الله ظن واخواتها السؤال قبل ان نقف مع الفقرات السؤال ما الذي تعمله ظن واخواتها كان واخواتها ترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها في الغالب وان واخواتها تنصب الاول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها واغفلنا أحكاما في إن وأخواتها كما أغفلنا أحكاما في كان وأخواتها وإلا هم يتكلمون على ان تنصب مف... اسميني تنصب اسميني وأيضا يتكلمون على كان تنصب وكان الله غفورا تنصب مف... خبريني تنصبه خبرين كما اغفلنا مواضع فتح همزه ان واغفلنا مواضع كسر همزه ان واغفلنا المواضع التي يجوز فيها الوجهان انها كما قلنا لعله في المرحله الثانيه ان شاء الله لان المقدمه هذه مفتاح للدخول الى باقي الكتب وفي المرحلة الثانية إن شاء الله نحاول أن نتوسع أفضل وناكب الشوائب من باقي المتون ولا سيما الألفية ألفية تمامالية. هنا الآن السؤال قبل الفقرات ما الذي تعمل ظن وأخواتها؟ ما الذي تعمل ظن وأخواتها؟ الجواب ظن وأخواتها تعمل في المبتدا والخبر فهم الآن هذا وإن كان هذا لا يسلم لهم ولكن نقول تعملوا هذا هو المشهور المعروف تعملوا في المبتداي والخبر هذا هو الأصل وإن فهناك هناك من السؤالي والفراء وغيرهما كنسيت إن شاء الله وهم من ماذا من مراجع اللغة أيضا فهي تنصب المبتدا ويسمى إيش مفعول الاول وتنصب الخبر ويسمى مفعولها الثاني يسمى مفعولها الثانيه فاذا السؤال هنا في إعراب المثالين وإعراب المثالين نقص عليما باقي إش إعراب أفعال ضمن وأخواتها أخوات ضمن مثلا المصنف رحمه الله كالمثالي ذكر هنا ذكر مثالين ذكر ظننت زيدا قائما او منطلقا على اختلاف النسخ ظننت زيدا قائما واذا اعرتم هذا المثال يكون القياس عليه وكما يقول العلماء يكون ضابطا ايش معنى يكون ضابطا قس عليه باقي الافعال في الاعراب مثلا من يعلم لنا ظن ظننت زيدا قائلا واحد منكم يعلم ها. طيب أنت تفضل ظننت ظل... أرفع صوتك ظن ظل... ما بيها فعل ما فعل ما ناقص فعل ما قل سيد صمد ظن فعل ما مبني على السكر وقيسوا على هذا لا. حصل الاعراب الاول وقيسوا عليه ظن فعل ماض مبني على السكون لماذا لاتصاله بضمير الرفع المتحرك اذا اذا حصلت اعراب واحده قس عليه اجعله الضابط كما قلت لك ظن فعل ماض مبني على السكون لماذا بني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. المتحرك. ضمن. ضمن. والتاء. مبني على الضم في محل رفع. ضمير متصل. مبني على الضم في محل رفع. فاعل. لان كل الضمائر تبنى. وكل مضمارن. لو البناء يجي فهنا بني على الضم. مع انه اسم. والاصل في الاسماء الاعراب وليس البناء. ولكن لما اشبه الشيء أعطي حكمه كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا فإذا هو هذا اعراب ظننته هو نفسه تقول في خيلته هو نفسه تقول في حاسمته هو نفسه تقول في زعمته هو نفسه تقول في سمعته هو نفسه تقول أش وهكذا وجدت يعني قس عليه ما لم يذكر واضح هذا اعراب ظنن، ظننت تقيس عليه باقي الأفعال زيدا قل زيدا مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره مفعول من ظنى مفعول ظنى طيب قائما ما, ما موقعه في الاعراب مفعول ثاني, ثاني. لظنى, لظنى. كيف يكون منصوب عالمة رصله؟ طيب الآن أنت أعلم لنا الآن ظننت زيدا شاخصا ها. ظننت زيدا شاخصا فعل ما؟ مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ها. هو نفس الإعراض لكن أذكره, أذكره. وكلما تكرر الشيء تقرب قل ظننت ظننا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل فاعل في مبنيه ظننا على الضم في محل رفعي لانه فاعل زيدا مفعول اول لظن منصوب الفتحة ظاهره في اخره شاخصا مفعول ثاني لظن منصوب الفتحة وهو ظاهره في اخره وابحر. إذن أنا ذكرت إعراب مثالين فقط الذين أوردهما المصنف والمصنف رحل الله في الحقيقة ذكر كل الأمثلة بقوله وما أشبه ذلك وكما قال ابن مالك تقرب الأقصى بلفظ موجز يعني قد يأتي بمثال واحد ويقول لك قس عليه فلذلك قال وما اشبه ذلك لذلك حاولنا ان نعرب المثالين وأن تنقيسوا عليه الافعال باقيه كلها إعراب واحد إعراب واحد لا يختلف في شيء الا ما يختلف في المعاني كما سياتي ان شاء الله ولذلك اقول هذه الافعال الى كم تنقص هذه الافعال الى كم تنقص هذه الافعال الى كم تنقص افعال القلوب المتعديه تنقسم الى مفعولين باعتبار معناها تنقسم نقول تنقسم باعتبار معناها الى كم الى قسمين هذا باعتبار معناها كما سياتي ان شاء الله تنقسم أخوات ظن او سميها افعال القلوب المتعديه الى مفعولين يعني المتعديه للفعل باعتبار معناها الى كم إلى قسمين. إلى قسمين. خليكم نأتي بالتقسيم مشهور. الأفعال ظن وأخواتها تنقسم باعتبار معناها نذهب إلى التقسيم المعروف إلى أربعة أقسام. ها. إلى أربعة أقسام. لي هذه الأقسام أربعة. أعيد. أفعال ضن. وأخواتها ضمن وأخواتها الى كم تنقسم باعتبار المعنى تنقسم الى اربعه اقسام القسم الاول ما يفيد ترجيح وقوع الخبر افهموا هذا جيدا ما يفيد ترجيح وقوع الخبر ايش معنى وقوع الخبر الخبر ما المراد بالخبر هنا واحنا في المفعول الاول والمفعول الثاني ها المربى المفعول الثاني فعندما يقولون ما يفيد ترجيح وقوع الخبر يقصدون المفعول الثانيه يقصدون المفعول الثاني لان الخبر غير موجود هنا وانما ما كان قبل دخول ظن علي فلذلك نقول ما يفيد ترجيح وقوع الخبر وينشئ نزعت الخبر ووضعت محله ايش المفعول الثاني ما يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني ها ما يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني لان هذه العبارات يعني يمر على الطالب لو قيل له ما المراد بالخبر هنا غير موجود فالجواب المراد به المفعول الثاني طيب الذي يفيد ترجيح وقوع الخبر أو وقوع المفعول الثاني كم فعل ها كم فعل لهذا القسم خمسه افعال ها خمسه افعال اذكروا لهذه الافعال الفعل الاول جعل الفعل الاول ما هو جعل يعمل. اعطيني مثال جعل علم جعل الاستاذ علم النحو ميسرا وواضحه ومفهوما ومعلومه جعل علما النحوي ميسرا جعل هنا فعل ماض على الفتح جعل الأستاذ فاعل مرفوع من ضم في آخره علما مفعول أول علما مضاف النحوي مضاف إليه ميسرا مفعول ثان. إذن ما يفيد ترجيح وقوع وقوعي ماذا؟ ترجيح وقوع الخضر شنو هو ترجيح وقوع الخضر هنا؟ تيسير علم النحر تيسير علم النحر القسم الثاني قلنا خمسة القسم الثاني حاجه ها؟ وإن كان لم يذكرها المصنف حاجه تقول حجوت العلم صديقا حجوت العلم صديقا وحاجة هذه أغفلها المصنف وذكرها غيره فهي من ماذا؟ من القسم الأول الذي ذكرنا رب. كذلك عد نعم وظن كذلك يعني ياتي على معناه لأن حجة لها معاني وعد عددت الصديقة شريكا لي في محنتي. عددت الصديقة، ها؟ شريكا لي في محنتي. فهنا أيضا يدخل هذا هذا الفعل في هذا القسم. كذلك زعمت، ها؟ القسم الرابع زعمت. زعمت الحقة واضحا. زعمت الحقة واضحا. واضح هذا زعمت الحق واضح ولذلك قال الشاعر ماذا قال ماذا هذا البيت لعلكم تعرفونه زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ الذي يدب ذبيبا إنما الشيخ الذي أنا أعرف أنكم تعرفون العاجز فقط زعمتني شيخا زعم فعلا ما مبني على الضم كما قلنا أي مبني على كما قلنا وزعم زعمتني ها انت يا مستتر نون الوقايه اليوم مفعول اول شيخا مفعول ثاني هو ترجيح وقوعش الخبر زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ الذي يذب دليلا المقصود به لان الشيوخ انواع كما سبقان بينا لكم اما ان يكون شيخ شيخه السلطان او شيخ شيخه الشيطان أو او شيخ شيخه الزمان او شيخ شيخه العلم ها او شيخ شيخه القران يعني هو العلم فلذلك لما قال انما الشيخ الذي يبب انما الشيخ من يبب دليلا يعني يكون كبير في السن ها واضح اذا هذا زعم زعم وكذلك القسم الخامس هب هب الطلاق هب الطلاق واقعا هذه الطلاق واقعا فهذا القسم هذا ما يسمى ما يفيده ها ماذا يفيد تحقيق وتأول ترجيح ترجيح وقوعي الخارج. الخبر والمراد بالخبر قناعي شو المفعول الثاني هذا القسم الاول القسم الثاني ما يفيد اليقين وتحقيق وهم يقولون وتحقق لبس وتحقيق وقوع الخبر والمراد بالخبر مرة أخرى والمشعث ثاني المراد بالخبر هنا عندما يقول ما يفيد اليقين وتحقق أو تحقيق وتحقق وقوع الخبر وأنتم إذا شئتم حتى لا يقع لكم لبس قل ما يفيد اليقين وتحقق وقوع المفعول الثاني واضح سهل كم فعل لهذا أربعة أفعال وقد غلط من قال ثلاثة أفعال بل هي أربعة أفعال الفعل الأول ألف ولم يذكر المصنف لأن المصنف لم يذكر كل أفعال وكل أخوات ظن الفا ها ألفة. يعني تقول الفيت الاجتهاد في الطلب وسيله للنجاح الفيت ها الفيت نفس الاعراض ظنته الفيت الاجتهاد المسعود الاول في الطلب جار ومجرور متعلق بالفعل ها وسيله فعل ثاني الفيت ما ألفيت يعني وحده الفيت الاجتهاد في الطلب وسيله للنجاح وسيله للفلاح هذا الفعل الاول الفعل الثاني لم يذكره المصنف ايضا درى درى ها راجعنا بهذه مقصوره ما درى الطالب في فهمه علم الأصول ممكنا إلا عندما حفظ مثل الورقة ما درى الطالب فهم علم الأصول ممكنا ففهم مفعول أول وممكنا إيش مفعول ثاني درى. كذلك تعلم هل تعلم قال العلماء بمعنى علم تعلم بمعنى علم اعلم تعلم شفاء النفس قهر عدوها شفاء مفعول اول قهر. قهر مفعول ثاني كذلك القسم الرابع وجد وجد وجدت الصدق نافعا وجدت فعل وفاعل الاعراب كما قلنا في ظننت في المثالين السابقين وجدت الصدق مفعول اول نافعا ماذا مفعول ثان ومن المراد بوجد هنا عندما تقول وجد اليقين ما يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر وفعلا الصدق نافع فعلا الصدق نافع فلو صدق الله لكان خيرا لهم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله اتقوا الله وكونوا مع الصادق فاذا فعلا يعني هذا محقق يقين وليس الظن لانه قد ياتي فعل ظن في محل العلم في محل العلم عندما تقول ظن القيامه معنى ظنة علم يعلم كما قال وقد يأتي العلم والمراب الظن فإن علمتموهن مؤمنات معنى علمتموهن ظننتموهن فالمراب العلم يأتي في محل الظن والظن يأتي في محل العلم ولا يأتي هكذا استبدالا فقط وإنما لمعان إنما لنعلم على كل هذا لا يهمنا ولكن الذي يهمنا أن هنا بمعنى اليقين وليس الظن هو على بابه القسم الثالث ما يدل على اليقين والرجحان ما يدل وركزوا معي في هذا القسم ما يدل على اليقين والرجحان ولكن الغالب فيه كونه لليقين الغالب فيه كونه لليقين وسيأتي القسم الرابع عكس هذا القسم إذا فهمتم هذا القسم فالقسم الرابع يسهل عليكم الأمر الأول ماذا قلنا فيه ما يدل على اليقين والرجحان طيب ولكن في الغالب ما هو الأقوى فيه كونه لليقين كم فعل هما فعلان الفعل الأول راى رأى وطبعا رأى التي بمعنى عليمة رأى التي بمعنى عليمة لأن رأى إذا كانت بصريه تنصب مفعولا واحدا والثاني يكون حالا لأن رأى كما سبقا قلنا لكم أنواع ومثلا تاتي بمعنى الرؤيه الحلمية والرؤية البصرية والرؤية العلمية والرؤية المذهبية والرؤية الجزائية هذه كلها لا تؤمنا اللي ريه ومؤننا الرؤية العلمية التي تنصب مفعولين التي تنصب مفعولين إلا هما يوما ركزوا معي تنصب مفعولين إلا هما في الأصل مبتدا وخبر هذا في الغالب لا من هذا القيد هذا في الغالب وإلا سياتي إن شاء الله أن هناك من لم يشترط كونهما مبتدا وخبراً في الأصل قد لا يشترط واضح كما سياتي العام فهموا لي رأى رأيت الفهمة موقوفاً على الاجتهاد ها رأيت الفهمة أعطي أي مثال رأيت الفهمة رأيت الإعراض ما هو نفس الاعراض ظنن الفاء مفعول أول موقوفا مفعول ثاني عن الإجتهار مجرد متعلق بالفعل لأن حروف الجر كما قلنا سابقا لمجرد الرد لا تستقل بذاتها فإذا كانت هكذا لا بد للعام المتعلق تتعلق به ما لم تكن زائدة أو شبه أو شبه أو شبه زائد زائدة زائد أو شبه زائد ها واضح وما العلماء فاذا رايت الفهم موقوف على ماذا على الاجتهاد الفعل الثاني انا لا كم فعل قلنا فعلان الاول رأى الثاني عاليمه عاليمه هذه الاله ذكره ايش المصنف علمت الصدق منجيا صاحبه علمت الصدق منجيا فعلمتوا فعل وفاعل الصدقه مفعول أول منجيا مفعول ثاني مفعول ثاني هذا ايش القسم الثالث واضح القسم الثالث ما هو القسم الرابع؟ ما يستعمل لليقين والرجحان ولكن الغالب فيه كونه لماذا؟ للرجحان ولهذا قلت لكم في القسم الثالث؟ هو عكس القسم الرابع القسم الثالث ماذا قلنا فيه؟ يدل ما يدل, يدل على اليقين والرجحان ولكن الغالب فيه كونه لماذا؟ لليقين وهذا ما يستعمل لليقين والرجحان ولكن الغالب فيه لماذا؟ كونه للرجحان وهو ثلاثة أفعال ها؟ مصر وهو ثلاثه أفعال الفعل الأول ما هو؟ ظن وأم الأبواب أو أم الباب ظن ظننت النصر قادمة ظننت النصر قادمة ظننت الدين منتصرة ولكن ظننا ليس على ببي ظننت النصر قادمة ها؟ ظننت المجاهد منتصرة ظننت المظلومة منتصره وهكذا قص عليه الاول ما هو ظن الثاني حاسبه حسبت المال عصب الحياه ها ع... حسبت المال عصب الحياه ها حسبت المال ماذا اخر عصب الحياة. الحياه والقسم الثالث خال خالة خلت الكتاب صديقا ثالث خلت العلم رفيقا خلت الكتاب صديقا وهكذا قص علي إذن هذه أقسام أربعة هذه الأفعال منها ما يفيد التصيير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى ومنها ما يفيد حصول النسبة في السمع ومنها ما يفيد الظل والرجحان ومنها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد اليقين والرجحان والال اليقين ومنها ما يفيد اليقين والرجحان والغالب الرجحان هذه أنواع وهذا طبعا في كلام طويل نحن لا نريد نتوسع فيه أكثر هذا يعني بهذه الطريقة السهل بعض النحاة قسم هذه الأفعال إلى قسمين فقط الآن ذكرنا التقسيم الرباعي وهو معروف عند كل طالبين التقسيم الرباعي لكن هناك تقسيم يغفله كثير من الناس يعني قال بأن هذه الأفعال ظن وأخواتها تنقسم إلى قسمين هما القسمان؟ القسم الأول سمها أفعال القلوب والقسم الثاني سمها أفعال التصيير والتحول والانتقال فقسم يسمى بافعال الكل وقسم يسمى بافعال التصير والتحول والانتقال واضح طيب هذا التقسيم لهذه الافعال او هذه الافعال هذا التقسيم باعتبار ماذا باعتبار لفظها ام باعتبار معناها هذا باعتبار لفظها المعنى اما باعتبار اللفظ لم نذكر تقسيما تقسينا باعتبار اللفظ إنما ذكرنا باعتبار المعنى هذا يفيد الترجيح هذا يفيد اليقين هذا يفيد كذا هذا يفيد هذا إيش هو المعنى ولا اللفظ لا. المعنى الآن هذه الأفعال إلى كم تنقسم باعتبار لفظها باعتبار لفظها تتصرف تصرفاً تاماً تنقسم إلى قسمين إن شئت أن تقول باعتبار لفضيات تنقسم إلى قسمه القسم الأول ما يتصرف تصرفا تاما ويعبر عنه البعض ما يتصرف تصرفا كاملا والقسم الثاني ما لا يتصرف وهي هب وتعلم هب وتعلم لأنه ما يلزمان الامر هبني كسولا فعلمني هب لي مذنبا فاغفر لي هب لي يعني يلزم حالة واحدة تعلم بمعنى اعلم يلزم حالة واحدة فاذا باعتبار اللفظ هذه الافعال التي تنقسم تنقسم الى قسمين ما يتصرف تصرفا تمام وما لا يتصرف يلزم حالة واحدة هب وتعلم يلزمان حالة واحدة هو لزوم الأمر والباقي يتصرف تصرفاً تاماً في إشكال؟ ما في إشكال طيب السؤال الآن لماذا سميت بعض أخوات ظن بأفعال القلوب على القول بأنها تلقسم إلى قسمين القسم الأول أفعال القسم الأول ما هو؟ أفعال قلوب القسم الثاني ما هو؟ يعني. افعال التصيير اسميه التصيير والتحويل والتحول والانتقال يعني معنى واحد وإن تغيرت الالفاظ لماذا سميت بافعال القلب لماذا قيل لها افعال القلب اخوان اسمعون لماذا سميت يكتبون ها. لماذا سميت بافعال القلب ها لأن معانيها قائمة بأفعال القلوب ومتعلقة به اكتبوا هذا لأن معانيها سمية لأفعال القلوب لأن معاني هذه الأفعال قائمة بأفعال القلوب ومتعلقة به وما هي هذه الأفعال والمتعلقة بالقلوب من القرابكم هذا خلص ها السبب الضم الظن شنو أخر؟ والشك أحسن شنو أخر؟ والعلم العلم والظن والشك هذه أفعال ماذا؟ أفعال قلوب الظن والعلم والشك ولذلك العلم لا يظهر على صاحبه هل يظهر العلم على صاحبه؟ ها؟ هل تقال الكبر من أفعال ماذا؟ من أفعال قلوب لكن كيف يظهر على الإنسان بالحركات والعلم كيف يظهر على الإنسان بالتحرك أيضا بالكلام بالمواقف بإلخ ولذلك قالوا مما كنا نسمع من أحد شيوخنا مالك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك تصور أنت دخلت ولابس مزيان ما شاء الله تفضلون لكن دخل ما شاء الله لبس يعني لكن عندما تتكلم وتكون عالما الكل يتقرب إليك ويريد أن يجعلك مكانا بجانبه فلذلك قالوا علمك يرفعك بعد جلوسك ومالك يرفعك قبل جلوسك لأن العلم من أفعال القلوب لا يظهر على صاحبه إلا عند التطبيق إلا عند التطبيق وحتى النبي عليه الصلاه والسلام قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى هنا وضحك ممن يقول الايمان في القلب نعم ولكن يظهر على الجوارح ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم لو كان الايمان في القلب لظهر على جوارحك ولذلك قال حسن بصير الايمان ما وقر في القلب وصدقه ايش وصدقه العلم اما كنت تقول الإيمان في القلب وفين عنده الكفر؟ توافقاً القلب لكن الذي يترجمه من فلذلك العلم والظن والشك معاني آينا هي تتعلق بأفعالي هي بأفعال القلوب ومتعلق به معنى متعلق به من حيث إنها صادرة عن القلب من حيث إنها صادرة عن القلب ولذلك كان القلب هو الملك ولذلك كان القلب هو الملك يعني هو المالك ها؟ القلب هو المالك فان هي من اين صادره صادره من اين ليست صادره عن الجوارح هل هي صادره من الجوارح والاعضاء الظاهره أم صادره من القلب صادره من القلب واضح هذا افهم عالجه فاذا لماذا سميت بأفعال القلوب هذا هو السؤال عد السؤال لماذا سميت بأفعال القلوب؟ لأن معانيها قائمة معاني هذه الأفعال قائمة بأفعال, بأفعال القلوب ومتعلقة به مثل ماذا؟ مثل العلم والظن, والظن والشك, والشك, والشك ومن حيث أيضا من حيث إنها صادرة عن القلب وليست صادرة عن الجوارح والأعضاء الظاهره واضح هذا؟ وهل بعت البيان من البيان؟ ها في إشكال؟ طيب لماذا سميت أيضاً قسم الثاني؟ قال أفعال التصيير ها لماذا سميت بأفعال التصيير ها ساعة صمت لماذا سميت بأفعال التصيير لماذا قيل لها فهمنا لماذا سميت بأفعال القلوب لكن لماذا سميت بأفعال التصيير عم الخلق لماذا سميت احاله تصير؟, تصير لدلالتها على تحول الشيء من حاله الى حاله اخرى لدلالتها على تحول او تحويل قل تحويل او تحول لا باس او تصيير او يعني كل جائز لكن انا اذكر لك يعني تعريف واحده لدلالتها على تحويل الشيء من حاله الى حاله اخرى فلذلك قيل لها أفعال إيش التصيير فيمن هذا الآن واضح سهل الأمر أنا لماذا أذكر لكم مثل هذه المعاني بأنها مهمة جدا لأن هذه المعاني يعني تقرأون النحو وتفهمون به الكتاب فعلا وتفهمون به السنة فعلا لا نتقرأ النحو لتجعل هذا مرفوعا وهذا من صبر وكفا النحو بمعاني النحو بماذا بعيداني ها. أما النحو هكذا فقط هذا فاعل هذا مفعول وبس لا فلذلك لما نسمع رجحان ما المقصود بالرجحان نسمع أفعال القلوب ما المراد بأفعال القلوب نسمع أفعال التصيير والتحويل والانتقال ما المراد بها مم. طيب إذا كان, ف... إذا كان هذا مفهوما فإلى كم تنقسم أفعال القلوب من حيث العامل طبعا أما من حيث المعنى إلى كم تنقسم من حيث إيش؟ من حيث العمل ولا من حيث افعال قل من حيث المعنى ولا من حيث العمل من حيث العمل طيب من حيث العمل ماذا طيب يلا يا يا سلام من حيث العمل إلى كم تنقسم صفر من حيث العمل إلى كم تنقسم لا لا من حيث من حيث المعنى تكلمنا عليه ها لكن من حيث العمل ظن واخواتها ماذا تفعل تنصب الأول والثاني. طيب وأفعال القلوب الصمد أفعال القلوب لا خليك لا شك لا شك عنده أفعال القلوب ما هو عمل و من حيث ما هو تقسيم و أو أفضل سؤال جيد إلى كم تنقسم أفعال القلوب من حيث العمل وليس من حيث العمل. ها؟ لكن <تكلم> تقسم. ها؟ قلوب. لا قلوب. أنت. الخطأ نص الصواب. ها؟ من حيث العمل لكن تقسم. قسمة؟ إيش هو المقسمة؟ تقسمه من فرعه من حيث العمل تقسم إلى ثلاثة أقسام. حصلوا هذا جيد وفهموا جيد ولا ولد نعسلك مره اخرى ولا تستطيع الاجابه من حيث العمل افعال القلوب لكن تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم لا يتعدى بنفسه ومن افعال القلوب لكنه لا يتعدى بنفسه هذا هو القسم الاول لا يتعدى بنفسه وبماذا يتعدى انما يتعدى بالتضعيف يتعدى بباء التعديه ويتعدى ايضا بماذا بهمزه التصيير ها اما بالتعديه وايمان معروف يعني الات التعديه شو هي اما بالتضعيف واما بالباء التعديه وحرف الجر احنا قلنا باء التعديه لان هي المستعمله كثيره وهي شيء تقول حرف الجر واما بامزه التصيير معنا همزة التصير وركزوا معي جيدا همزة التصير إذا كان الفعل لازما تصيره يتعدى إلى المفعول واحد، وإذا كان يتعدى إلى فعل واحد تصيره يتعدى إلى المفعولين وإذا كان يتعدى إلى المفعولين تصيره يتعدى إلى ثلاثة مفارئ وليس هناكorie فهنا ها. هذه ماذا تسمى همزة التصير سيارة لازمة متعديا وصيرت متعديه الى واحد متعدية الى اثنين وصيرت متعديه الى اثنين متعدية الى, اثنين متعدية إلى ثلاثة وضعها؟ طيب اعيد سؤال ال إلى كم تنقصر؟ ها أفعال يش القلوب من حيث العالم الى كم تنقصر؟ إلى ثلاث يقصر قسم الأول ما هو؟ لا يتعدى, يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بغيره ويشت انت قل يتعدى بامزه التصير يتعدى بالتضعيف يتعدى بالتعبير او بحرف الجار سهل قسم الثاني قسم يتعدى لواحد قسم يتعدى لواحد ركزوا معي شي كتبتم من قسم هذا النوع ايش اي نوع نوع ثمن هذا النوع كثير كثير كثير في اللغة العربية هو الغالب في اللغة العربية أيهما غالب في اللغة العربية الذي لا يتعدى أم الذي يتعدى لمفعول واحد أم الذي يتعدى لمفعولين هاه ما رأيكم؟ كسم يتعدى لواحد ولا كثي هذا والكثي لأن ظن وآخرة ومعرفة أعلم وأرى معروفة ب محصور ولا لازم أيضا محصور لكن الذي لم يتعدى لمفعول الواحد كثير كثير كثير جدا ولذلك العلماء ذكروا له العلامه فقط لأن لكثرته وضعوا له إيش وضعوا له العلامه علامته أن تتصل به ها ضمير مفعول به طبعا ان تتصل به ها عرف فهم ها وحافظ تتصل به أن تتصل به ها, ها ضمير مفعول به به حافظه عرفه فايمة لاحظتم؟ لا. ما الذي اتصل به ها. طيب السؤال كيف تتصل به هاء أو ضمير مفعول به مع في الأفعال المذكورة مثلا عارفه وفايمة وحافظه كيف تتصل به كيف تقول عرفه. أحسنت عارفه تقول فايمة فهمتها فهم الدرس فهمه فهمه والمتن حفظه حفظته والشيخ عرفته اذن ما الذي اتصل بي هذه ها. ها قالوا ان تتصل بها ما المراد بها ضمير ضمير به وأشار إلى هذا أشار إلى ابن مالك من أراد إن أراد يرجع علينا طبعا عند قوله علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عالي علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عالي فانصب به مفعوله إلا ميانه هكذا يقول ابن مالك عن فاعل النحو تدبرت الكتب تدبرته ها تدبرته. من اراد ان يرجع اليه فالشاهد عندنا ان افعال القلوب تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ما لا يتعدى بنفسه والقسم الثاني ما يتعدى بمفعول واحد وهو الكثير والذي لا يتعدى بنفسه يتعدى اما بالتضعيف واما بانزال التصير والانتقال واما بباء التعبير او بحرف الجر واضح طيب القسم الرابع هو المراد هنا أعفو القسم الثالث يتعدى لمفعولين وهو المراد به هنا في ظن اخواتها وأعلم وأرى هذا شيء آخر في ظن وأخواتها إذن القسم الاول ماذا قلنا فيه؟ لا يتعدى ماذا يسمى الذي لا يتعدى؟ ماذا يسمى؟ ها أنت أنت القلق الذي لا يتعدى ماذا يسميه علماء النحل؟ لازم, لازم. يسمونه لازم ما هو الفعل اللازم؟ من؟ هو الذي يكتفي به اللازم افهم ودر التعرف اللازم هو ما لا ينصب المفعول به اللازم هو ما لا ينصب المفعول به إنما يرفع الفاعل فقط هذا هو اللازم لأن كثير من المستائل المعروفة لكن لو قيل لو عرفها لا يستطيع أن يعمرفها فهذا اللازم ما هو اللازم؟ ما لا ينصب المفعول به إنما يرفع الفاعل فقط يكتفي بالفاعل يكتفي بالفعل أنا أسألكم سؤالا من اجاب على هذا السؤال ها مستفى استيقظ منا من اجاب له كتاب ها كتاب كبير له مجموع فتاوى ابن تيميه والله وأنا بذلك زعيم ها شنو هو السؤال لعن سأبت سمد لي أخذ مجموع الفتاوة ما هي عدد الأفعال اللازمة؟ ما هي عدد الأفعال اللازمة؟ سال ممتنى على الشيء ها؟ <تصفيق> هذا سؤال من سال ممتنى <تصفيق> طيب ما هي أفعال الأفعال اللازمة؟ عدد ها؟ ما هي عدد الأفعال اللازمة؟ شوف إذا كان الجواب حتى في الغرف لو مجايزة حتى ولو بحث في الأمطر ليدعوة يبحث ها يا فليرجع إلى الشيخ جوجل مسموح له فليستعين بالشيخ جوجل أبدا فليستعين به ما هي أفعال عدد أفعال لازمة ها من عنده الجوال ها يلا قل استعين لا نستعان بجوجل جائز استعين خلوا ستاعد ها الجواب هذا هادران جموع فتاوى وراءها سبعة وثلاثين مجلد انتب اذا لما تسمعوا على انه هذا الجواب يساوي سبعة وثلاثين مجلد معنا انه ستكون تفهموا ستكون تفهموا لان مرة اخرى لانها تمشي تبحث ليه ما غتوجدش جوجل يعني كين اشياء ما غتوجداش جوجل يعني سمعت فقط أشياء. فلذلك تحتاج إلى أن تجتهد وأن تحفظ ما يذكر لك. إذن كان السؤال والجواب ولا مكنش. ما ينشي. ما هي الأفعال اللازمة. أفعال لازمة غير معدودة. أفعال اللازمة غير معدودة ولكنها معلومة بضابطها. هذا هو الجواب. شنو هو الجواب؟ غير معدوده غير معدودة ولكنها معلومة. سجل مالك تنظر لي. كتبتها؟ أفعال, أفعال لازمة غير معدودة ولكنها معلومة بماذا هي معلومة؟ بضابطها, بضابطها إذا حصلتم حصلتمها ضوابطها إذا حصلتموها حصلتم عدد أفعال اللزوم ها ضوابط من حصل منكم الضوابط حصل عدد الأفعال اللازمة وهذه الضوابط كثيرة في علم النحو ولكن أخص الآن في هذه المرحلة ضوابط عشر ولعل في المرحلة الثانيه إن شاء الله نذكر باقيها واسمحوا لي في هذه المرحلة نذكر هذه الضوابط فقط عشر ما هو الضابط الأول؟ هذا هو الأهم ما هو الضابط الأول؟ الضابط الأول كل ما دل على السجايا والطبائع سجلت الضابط الأول مصطفى كل ما دل على السجايا والطبائع مثل الجبن والشجاعة جابونا ها هذا لازم الشجاعة في عن الشجاعة لازمنا ها في لازمنا لازم ولا لازم ما هو الضابط الأول كل ما دل على السجايا والطبائع الضابط الثاني ما دل على افعال الهيئات شوف مصطفى الشعي يكتبون ها ما دل ها على افعال الهيئات ما دل على افعال الهيئات أفعال الهيئ؟ شنو اعطيني مثال أفعال الهيئة ها ما مثل ماذا أفعال الهيئة لا طالة قصرة ها؟ يعني الطول والقصر ها؟ هذه تسمى أفعال إيش؟ أفعال الهيئه الطول والقصر طال وقصرة واضح طيب الضابط الثالث ما ذل على يعني إذا كان الطول والقصر ما الذي يحتاجه الطول والقصر؟ لون وإذن كل ما ذل على أفعال الألوان هذا الضابط كم هذا؟ فالد. ضابط الثالث فالد. يعني اعطوني مثلاً لونا من الألوان. أحمر. أسود. أسود أخضر. ها؟ خضرة. ها؟ واضح؟ هذا؟ سودة وجه. وسود سودة ها؟ واضح. بيض وجه. إذا هذه أفعال تدل على ماذا؟ على الألوان. الضابط كم هذا؟ <تكلم> الثالث، الضابط الرابع ما دل على أفعال الفرح اعطيني أنصطف أشوفوا شيئا ضروري لنا يكتبون <تصفيق> <تكلم> <تكلم> الثالث ما هو الثالث ما دل, على أفعال <أسف Graduate> أفعال ما دل على أفعال الألوان كالأحمر أحمر وأسود وأبيض وأخضر وأصفر يعني الألوان الألوان واضح هذا طيب كتبوه الضابط الرابع ما هو ما دل على الفرح فاريحة هذا يبدو على ماذا على الفرح لازم ولا متعدي هذه الأفعال التي أذكر كلها لازمة كل ما يدل على هذه الأفعال التي أذكر لكم وهذه الضابط فهي لازمة الخامس للسالسة الخامس كل ما دل على الحزن ما دل على الحزن والغضب لان الفرح ضده ايش ضده الحزن مثل فارحة غاضبة حزينه هذه كيف هذه كيف متعبية لا لازمة كل ما دل على الحزن والغضب فهو ايش فهو لازم القسم كان السادس ما دل على كل ما ذل على النظافة والوساقة كل ما ذل على النظافة والوساقة مثل ماذا؟ نظفه قذرة ها؟ هذه كلها إيش؟ كيف هي؟ لازمة لازم. هذا الضابط كم السابع ما ذل على أفعال المطاوعة أفعال المطاوعة إذا كان مطاوع اثر وأثر اثر لماذا؟ للمتعدل الواحد مثل تقول دحرجت الكرة فتدحرجت يعني طاوعتني دحرجت الكرة فطاوعتني فتدحرجت إذن هذا كيف هو؟ هذا أيضا لازم الضابط الثامن كل ما كان دحرجت الكرة فتدحرجت يعني قبلت ايش اه تلت. لا يكتبون فرح. عم فرح. عم فرح. <تصفيق> آه. آه. قل <تصفيق> فتدحرجت هي فتدحرجت لأنه لو اثر بالمطوعه وعلم الضابط كم هذا؟ ذكرنا السابع والثاني السابع الآن سنذكر السابع الثاني كل ما كان على وزني فعلى فعلنا كل فعل فعل ها قشاعر فعلنا ها قشاعر هذا قشاعر متعدي لازم لازم لازم شهراء لازم طيب ضابط كم تاسع كل ما كان على وزني فعن لالا فعن لالا حرن جام حرن جام القوم والدواب معنا حرن جام اجتمعوا اجتمعت ها. حرن جام فعن لالا حرن جام فلانون أراد امرا ثم رجع عنه حرنجما هذا حرنجما متعبي لا لازم هذا كم ضارف هذا تاسع اذا بقي لنا العاشر كل ما كان محولا إلى فعل لإفادة المدح أو الزب ونجعله جعلته واحداً لأن هناك من العلماء يجعله قسمين يجعله كل ما كان محولاً إلى فعل إلى فعل لإفادة المدح أو فعل لإفادة الذم، فهناك العلماء يجعلوا المدح قسماً والذم قسماً. تقول فاهما التلامير فاهما ها فعل لإفادة المدح أو الذم فهما التلاميذ. إذن هذه ضوابط كم؟ عشر إذا فهمت هذه الضوابط هي أهمها فتكون قد حصلت عدد أفعال اللزوم ها ها ها تكون قد حصلت أفعال اللزوم عندنا الفعل المتعدي عندنا اللازم والمتعدي إيش معنى المتعدي؟ لأن هناك أسماء يعني معروفة عندكم لكن لو سؤلتم عن تشخيص لـ لـ لـ لـ لـ هذا المعنى المعروف أو عن هذا الاسم المعروف لديكم مثلا اللزوم معروف لكن إيش بين اللزوم بين الآن المتعدي الفعل المتعدي إيش معنى الفعل هو ما تجاوز حدوثه من الفاعل إلى المفعول به وما تجاوز حدوثه من الفاعل إلى المفعول به بخلاف اللزوم واللزوم شنو هو اللزوم ما استقر حدوثه في نفس الفاعل ما استقر ركز جيد ما استقر حدوثه في, فعل... في نفس في الفاعل واكتفى بفاعلي ولا يتعدى ومن متعدي لا يستقر في نفس الفاعل بل يتعداه إلى المفعول به أو إلى المفعولين إن كان الى إلى أو إلى ثلاثة إن كان متعبير إلى هذا وهو ما استقر حدوثه في نفس الفاعل ايش بفاعله ولا يتعده ولا يتعده إنما أنا ذكرناه كما يقولون استطراد استطراد للفاعل فقط الآن فهمنا هذه الأفعال المصنف قال واما ماذا قال لم نصل الى كلام مصنف واما ظننت واخواتها فانها تنصبان المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها وركزوا معي جيدا في هذه الفقره ان الفقرة واضحه مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت كم فعل ذكره عشر عشره ونحن قسمناها من, من جهه التصريف ومن جهه المعاني والامثله معروفه لا نطير في ذكر مثال كل فعلي ولذلك المصنف نفسه لم يطيل في ذكر مثال كل فعلي إنما ذكر ظننت زيدا منطلقا أو قائما في بعض النسخ وقال أيضا خلت عمرا شاخصا وما اشبه ذلك ماذا تفهمون من قول المصنف ركزوا معي جيدا ماذا تفهمون من قول المصنف واما ظننت وأخواته إنها ها تنصبان المبتدا والخبر على أنهما مفعولان ذا هذا رأي من هذا رأي من هذا رأي الجمهور هذا رأي جمهور النحات ها جمهور النحات ماذا قالوا قالوا بأن ظن وأخواتها تنصب المبتدا فيسمى مفعولها الاول وتنصب الخبر فيسمى مفعولها الثاني لكن ذهب السؤالي والسؤالي ايضا معروف يعتمد في اللغه العربيه مرجع ذهب الى ان المفعولين يفهموا هذا جيدا هذا للتنبيه لانكم تفهمون ان ظنا تنصب مفعولين الاول كان مبتدئا في الاصل والثاني كان الخبر في الآن تفهمون هذا؟ لكن هل تفهمون أن هناك من اعترض على هذا؟ هناك من قال بأن المفعولين في باب ظن ليس أصفهم المهتدى واضح؟ من هذا؟ سهيل سوي. وقال هما مثل المفعولين أعطى؟ هل مثل المفعولين أعطى؟ واستدلّا بمثل قال مثلا ظننت زيبا عمره من يعلم منكم من زيدا زيد ها ظننت انت ظننت زيدا بن ظن ها, ها؟, ها؟ سو... السكون في محل رفع فاعل زيدا ما هو مفعول اول مفعول وعمرا طيب ركزوا معي جيد ظننت زيد عمراً فعل ثاني. وش يمكن تقول؟ هل يصح أن تقول زيد عمر متداول خبر. كيف إذن لا يصح؟ إذا نحن ماذا نقول؟ ما هو المعروف لديكم؟ ما هو المعروف لديكم؟ المعروف لديكم على أن ظننا واخواتها تدخل على المتداول خبر تنصبه فعلين. الأول في الأصل ذكر كان متداول والثاني ذكر خبرا طيب ظننت زيد عمراً. زيد العمر زي ممتدى وخبر هاش ممكن لأن الخبر ما هو الجزء الموتيم والفائدة المملك يقول والخبر هو الجزء الموتيم والفائدة كالله بر من آيات شهدة ها إذن كيف يعني وهل تمت الفائدة هنا زيد العمر لم تتم الفائدة إذن مثلا على أنه لا يقال زيد عمر إلا على جهه التشبيه وهذا هو مراد؟ قالوا غير مراد ولكن رد عليه العلماء بأنه مراد بدليل أنه يقال ظننت زيدا عمرا فتبين إذن خلافه يعني ما ذهب إليه السهيل وإنما تنصمه مع لأنه إنه ما باتفاق مفعولان لها على الصحيح على الصحي. هناك الهدف الغالب. في الغالب الذي تدخل عليه ظل وآخراته كيف هو؟ مبتدى واخر. مبتدى واخر. وفي غالب غالب ليس بالضرر. بل هناك قول آخر. لكن المثال لا يصح. ظننت زيدا عمرا. لا جائز. جائز من حيث لو. من حيث المعنى. حتى من حيث المعنى جائز. ظننت زيدا عمرا. ظننت ظننت هذا انت شابه. ظننت زيدا. هو عم. جائز هذا يعني لا خلاف في كونه جائز إنما الخلاف المتدون خبر هنا قال لأنه صحيح أنه قال هذا مراد مراد التشبيه أما أنه قال غير مراد بل مراد التشبيه يعني هذا يشبه هذا هذا إيش انت إيش اسمك عمر ضننت عمراء عثمان أخو ظننت عمر عثمان إذا تشبهون مراد ولا غير مراد مراد وإن كان السؤال قال غير مراد فرد عليه واحد. هناك سؤال آخر في هذا نفسه الفراء تعرفون من الفراء إيمان في النحن. ها وإنتم تعلمون حتى إنه سبق معنا عندما تكلمنا على اذن في النواصل اختلف العلماء هل اذا تكتب بالنون ام تكتب بالالف الفراء عند التفصيل قال اذا كتبت إذا بالنون فهي ناصبه للفعل المضارع واذا كتبت بالالف فهي غير ناصبه وذكرنا لكم بيتا من لكم ها فاكتب اذا بالنون او بالالف ففصل الفراء فافهموا واعرفوا علاش انتم كتبتم البيت إحنا سمعنا من زمان لما يقارب ثلاثين سنة وما نسينا أنتم كتبتموه قريبا يعني عند النواصل لا تكتبوا من أجل أن تكتبوا ولكن اكتبوا من أجل الفهم والحفظ اكتب إذن بالنون أو بالآليف ففصل الفراء فافهم وعرف هذا غير ذكرنا الآن أشبه لكم على أن الفراء امام في النحن حتى إن مرة جاء له بمثال وقال له اعرب لنا هذا المثال فماذا قال مما يدل على أنه يفهم؟ قال بين للمعنى وبين لك الإعراب بين للمعنى وبين لك الإعراب الفراء عندما يقول الفراء وعندما يقول السعيد يعني لا أذكر لكم الموقود والنطيح وما أكل السبوع إنما أذكر لكم فطاحل أئمة في النح أئمة في النح يرجع إليهم فالفراء إمام في النح فماذا قال الفراء؟ قال إن الثاني منصوب على التشبيه بالحال قال الثاني منصوب على التشبيه بالحال قال إنه لن يتم الكلام فإذن هو قال منصوب على التشبيه بالحال وهذا غير صحيح لانه لا يتم الكلام بدونه دائما وأيضا قد يكون ضمير وهل الحال كذلك ظننته عمره ظننت زيدا عمرا ظننت عمرا زيدا وهل الحال كذلك؟ الجواب لا الجواب لا والحال إذا الآن فهمتم ظن وأخواتها بقي لنا فائدة مهمة كل ما دخلت عليه كان وأخواتها تدخل عليه ظن وأخواتها افهموا هذا ما لك أنت لا تكتب؟ كل ما دخلت أنت لا تسمع جيدا ولا يش، ها؟ ها. كل ما دخلت عليه كان وأخواتها. تدخل عليه ضمن وأخواتها. تدخل عليه ضمن وأخواتها. وما لفنا؟ كيف وما لفنا؟ وما لا تدخل عليه كان؟ تدخل عليه؟ تدخل عليه، ما؟ يعني كل مبتدا او خبر تدخل عليه كان واخواتها تدخل عليه ايش ظن وأخواتها. واخواتها قل لي هذا هذه ليست فائدة هذه فائدة قديمه لو لك المسف... ماشي هذا هو المقصود المقصود شيء اخر شنو هو المقصود المقصود قلنا ايش هو ملفه ملفه شيء ما لا كل ما دخلت عليه كان واخواتها تدخل عليه ايش ظن واخواته وملافه إلا المبتدا الذي هو اسم استفهام، إلا المبتدا الذي هو اسم استفهام، أو أضيف إليه اسم استفهام، إلا المبتدا الذي هو اسم استفهام، أو أضيف إليه اسم استفهام، فتدخل عليه هنا أفعال كان، كانت تدخل عليه ولا ما تدخل، لا تدخل عليه، إنما تدخل عليه. ظن واخواتها ايهم ظننت افضل منك ايهم ظننت افضل منك هل يمكن ان تقول هذا في كان واخواتها لماذا لازل عندنا كتاب واحد لكن هذا مش فيه سعوديتي لماذا ايهم ظننت ظننت أنت ظننت أفضل منكم هذه أيهم لاحظت؟ لكن هل يمكن أن يكون هذا في كنواء خواتها؟ الجواب لا لماذا؟ لأن اسمها لا يتقدم عليها لأن اسمها لا يتقدم عليها وأما الخبر فيجوز أن يكون اسم استفهام أم لا يجوز. الجوال يعني الخبر يجوز أن يكون اسم استفهام وأن يكون مضافا إليه أين؟ ها يلا يا مشايخ ما رأيكم؟ ها قلنا ها الجواب يجوز خبر يجوز أن يكون اسم استفهام اسم استفهام أو مضافا إليه اين أين؟ هل في باب ظن فقر؟ أم في البابين في البابين لماذا لماذا أيضا نعمل يمتصاد ها مصطفى استيقظ منا لماذا ها افهموني جين افهموني كل ما يصح أنا اعيد والآن ها لكزوا معي جين كل ما يصح كل ما يصح أن تدخل على أن تدخل عليه ضمن واخواته الا, إلا اسم إذا كان اسم استفهام ها كيف إلا المبتدا الذي هو اسم استفهام اسم استفهام لماذا أو أضيف إلي اسم استفهام اسم استفهام هذا ماشي كتب الجواب كتبنا سمع منه. آه. آه. يعني لماذا لان, لأن الاسم يلي. مثلا اعطينا, أعطينا مثالا شنو هو أيهم ظننت أفضل منك؟ هذا في ظن يجوز لكن هل يمكن أن يكون الاسم متقدم على كان؟ الجواب لا لكن الخبر يمكن لما يمكن؟ الخبر يمكن خبر يمكن يكون اسم استفهام، ويمكن أن يكون مضافا إلى إلى لماذا إلى اسم الاستفاء أين يكون هذا؟ في البابين فقط آه في الباب واحد لهما معا هما معا لماذا لا مانع من تقديم الخبر فيهما اعطيني مثال منصف. ها سعشر قلق طيب اعطيني مثال فقط اعطيني مثال اعطيني المثال في كان جاوب اين كنت جاوب أين, أين, أين كنت اين كنت اين كنت أين كنت اين كنت أين كنت كنت إذن؟ هذا جواب أين كنت؟ أنا عملت لكم حلالك لقال له حرف قال سالتمونيها سألتمونيها؟ قال نعم سألناك عليها قال أجبتكم سألتمونيها فأنتم كذلك أين كنتم؟ أين كنتم؟ إذا الخبر تقدمونه لا تقدم أين ظننت عمر؟ إذا هنا جائز ولا ما جائز؟, جائز؟ جائز افهموا هذه وهذه فائدة مهمة ذكرتها لاختم بها هذا الباب ثم نقف على نبت دقه نقف على نبت دقه يعني التوابع, التوابع. النون النعت والباء عطف البيان والتاء التوكيد والدال عطف البدل البدل والقاف عطف النسق نبت دقه اذا التوابع اربعه وان كان توابع هي اربعه لكن يغفلون عطف النسق ها عطف البيان عفوا من عطف البيان الا في الالفيه يذكره ابن مالك ونقف هنا والله تعالى اعلم واحكم وارجو ان يكون الدرس مفهوما آه. في اشكال لان نقف هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته